أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح حمل العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآمه عليهم, عليهم نار مؤصدة